ك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث